صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما جعلنا اصحاب النار الا مل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 وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو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 أو يتأخر. اللهم اجعل. سمع الله لمن حمده. الله حمد. اللهم <تصفيق> الله.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقى؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن الطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاص وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تنفعهم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة Kalla, انه تذكره فمن شاء ذكر وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفيرة.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 الله سمع الله لمن حمده الله الله الله أكمل الله أكمل اللهم أكمل الله سمع الله لمن حمده Allah Allah Allah. Allah Akbar akuma kumma Allahu Akbar, Akbar. Allah, Akbar. Akbar.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 الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله روى الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء وفي رواية لاحمد الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس فطوبى للغرباء فالذي يتعايش من البداية إلى النهاية يجد أن الدين قد مر بمراحل ويجد أن هؤلاء الذين حملوا هذا الدين أيضا قد مروا بمراحل زمن استدعاف في مكة ولما هيأ الله لهم التمكين بعد الهجره واعلى امر هذا الدين الى او وصلنا الى حالنا اليوم من ضعف وهوان فالذي ينظر يندى له الجبين من الحزن على ما نحن فيه من تفريط الذي يتعايش مع الأول يجد أنهم كانوا في قرب دائم مع الله عز وجل وما تعلقوا في يوم من الأيام بخصيص وما تعلقوا في يوم من الأيام بدنيا زائلة إنما كانوا دائما في شغل وفي تفكير دائم مع الله عز وجل كيف يصلون إلى الله عز, الله عز وجل؟ بذلوا الأرواح والأموال, والأموال والغالي والنفيس من أجل إعلاء أجل هذا, هذا الدين وأسمن شيء, إن شيء إن الروح, الروح, الروح بذلوها, بذلوها لإعلاء الروح هذا, الدين هذا, الدين هذا الدين أما, أما الذي يتعايش, يتعايش ما حالنا, حالنا اليوم؟ حالنا الكل يسأل ماذا قدم لدين الله عز وجل والجوان لا شيء من الذي يحمل هم هذا الدين الجواب لا أحد دين ضائع دين عظيم ولكن لما حملته الرجال أما حالنا اليوم الكل يتظاهر بأنه يعلي هذا الدين والحقيقة أن هذا الأمر ليس بصحيح كل هذه الأمور ادعاءات ما خلصت النوايا بعض فزمن التمكين وزمن الولايه لا بد من ان يقام التمكين اولا في النفوس فالمحور الاول ان التمكين الاول لا بد ان يقام قبل التمكين الثاني الولايه والكل يدعي الان انه سيرجح هذا الدين والاصل ان الدين غائب والاصل الاول ما رسخ في النفوس ومحال ان يقام هذا الا لما يقام الاول اعني في النفوس فلا بد ان يقام هذا الدين في النفوس اولا حتى يتم التمكين وهنا لا أما حالنا اليوم الكل يريد الولاية والكل يريد هذا الدين وهذا الدين بالكليه ما عندنا منه أثر منا من رضي بالإس ومنا من رضي بالشك أما التطبيق العملي والفعلي لهذا الدين ما موجود والكل الآن يريد نرجع شرع الله عز وجل وشرع الله عز وجل ما رسخ في النفوس بعد. فالذي ينظر, فالذي ينظر إلى حالنا, حالنا اليوم يجد أننا في, غثائية, في غثائية, ما غثائية ما بعدها غثائية رضينا بالتزييف, رضينا بالتزييف ورضينا, ورضينا بأننا, بأننا ندعي, ندعي ونقول, ونقول الشر, و الشر, و الشر, و الشر والشر والشر لا بد له من ثوابت كما, كما قلت لكم, لكم في النفوس, في النفوس نرجع, نرجع إلى فتح بلاد الأندلس لأن ما بقي لنا, لنا من لنا هذا التاريخ, التاريخ العظيم إلا السيرة, السيرة, السيرة وما بقي لنا, لنا إلا أن نتعايش مع, مع هذا الأمر الذي انتهى عسى الله عز وجل, وجل, وجل أن يمكن هذا الدين مرة ثانية عندما نلوز بالله عز وجل ونرجع إليه لا كما ندعي الآن ولا كما ندعي الا اذا وقفنا بصدق مع هذه النفس توقفنا في اللقاء السابق لما ارسل موسى بن نصير رحمه الله رساله الى الوليد بن عبد الملك اني اريد ان افتح بلاد الاندلس ووصف له الامر ان بلاد الاندلس او شبه الجزيره الايبيريه هذه يفصل بينها وبين شمال افريقيا مضيق ضيق فهنا في البدايه وقف الوليد رضي الله عنه وقفة المتحير فما اعطى الجواب بالموافقه في البدايه فقال لموسى بن نصير رحمه الله افتحها بالصرايا لأنه كان, كان يخشى, يخشى على جند المسلمين, المسلمين. فالنور والقول, والقول من الناحية البحرية, البحرية أعلى من ناحية الأسطول المسلمين. والتجهيز من المسلمين فكان الوليد, فكان الوليد ابن عبد الملك, عبد الملك يخشى, يخشى, يخشى, يخشى ان يهلك الجند الجن عن المسلمين, المسلمين. فقال, فقال لموسى بن نصير افتحها بالصرايا افتح فأرسل أول سرية, أول سريه إلى بلاد, إلى بلاد الأندلس, الأندلس على رأسها رجل, رجل سمى طريف ابن طريف مالك رحمه الله. رحمه الله وهو أول مسلم أو أول مسلم, مسلم, مسلم. مسلم يطى بقدمه أرض, أرض الأندلس, الاندلس طريف, طريف ابن مالك والمكان الذي نزله في البداية لقب بطريف نسبة إلى هذا التابعي الجليل طريف ابن مالك وكان معه أربعمائة من الجن حملوا على أربعة من السفن على أربعة من السفن. قد جهزت وصنعت في القيروان بتونس لما ذهب طريف بن مالك رحمه الله وطا بقدمه ارض الاندلس التف حول سهول خضراء تسمى الجزيرة الخضراء وشدونا وما وجد معوقات ولا صعوبات في هذه المناطق فعاد بهذه السرية سالما إلى موسى بن نصير رحمه الله وطمأنه وأعلمه أن الأمر ممهد لفتح بلاد الأندلس هنا سرعان ما جهز موسى رحمه الله سرية أخرى. بقيادة الفاتح العظيم طارق, طارق بن زياد في سبعة آلاف من المسلمين وعبروا مضيق جبل طارق وهذا المضيق كان يسمى قبل هذا بضرب الزقاق فعبره ونزل في الجزيرة الخضراء فلما أحس أن القوط سكان أوروبا أحسوا به غير الاتجاه إلى بالقرب من الجزيرة الخضراء إلى مكان يسمى وادي برباط على نهر يسمى نهر برباط هنا قائد الجنوب يسمى خدمير. والقائد العام, دي العام, دي العام, دي العام ل... لبلاد, لبلاد الاندلس, الاندلس كان, كان يسمى لودريغ أو لودريجو أو لودريغ فارسل رساله له, له قدمير, قدمير بعد ان را من حالهم ما جعلهم في حيره وفي عناء لما وجد الاسلام على الصورة الصحيحه وجد أنه في مأزق وأنه لا طاقة لهم بهؤلاء الذين ما جاءوا إلا لله عز وجل وما جاءوا إلا للشهادة وما جاءوا في يوم من الأيام للدعاء إنما كانوا دائما في خلاص مع الله عز وجل ما تعلقوا في يوم من الأيام بدنيا فلما رأى الحال أعني خدمير هذا قائد الجنوب لإسبانيا والبرتغال أرسل رسالة إلى القائد العام لدريق أن أغسنا أغسنا وإن استطعت أن تأتي إلينا بنفسك فأتي إلينا فإنه قد وطئ ارضنا رجال لا ندري اهم من اهل الارض ام هم من اهل السماء هذا كان حالهم وهذا كان وصفهم حيروا الناس حيروا الاجناس ما عرفوا اي صفوهم اهم من اهل الارض ام هم من اهل السماء ماذا كان حالهم حالهم دائماً, دائما مع الله, الله وجل. عز وجل أما حالنا اليوم ما الله به عليم والكل يريد أن يعلي هذا الدين وهذا الدين عندما تتعايش مع نفسك وأنت أدرى بحالك من غيرك أين الدين منك أنت وأين الدين؟, وأين الدين مني أنا وأين الدين منا جميعا الكل يريد الدين أين الثوابت ما هناك ثوابت أين الأسس ضاعف كما قلت منا من رضي بالإسم مسلم ومنا من رضي بالشك أي أثم أما العادات والمعاملات والطباع, والطباع تنفير وما, وما رسخ الدين, رسخ الدين في النفوس فكيف نأتي وندعي, وندعي أننا, أننا سنقيم, سنقيم, سنقيم, سنقيم, سنقيم شرع الله, شرع الله, الله عز وجل كيف, كيف, كيف نتمكن, نتمكن من إقامة دين. الدين وما, وما رسخ الدين دين. دين. في النفوس بعد سؤال محير للجميع ظلمات غربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا اليوم فطوبى للغرباء وفي روايه لاحمد كما قلت الذين يصلحون, يصلحون اذا فسد الناس, فسد الناس غربه, غربة وفي, رواية وفي روايه اخرى لاحمد الذين يصلحون, يصلحون ما افسد الناس, أفسد الناس ولهذا, ولهذا كان, كان الامر عسير, عسير استحقوا به الطوبى، لأنه, لانه امر جلل, أمر جلل عظيم, عظيم صعب ما كان في ما يوم من الايام, يوم من الأيام ادعاء, ادعاء انما كان, إنما كان, صدق, كان في صدق في النفوس الصحابه رضي الله عنهم كان كانوا دائما مع الله عز وجل و... وتابعهم <تبعهم did concernediendo> الذين ساروا على دربهم <تبعين> التابعين <تابعين> تابعهم التابعون فالذي ينظر مثال للفضيل بن عيار رحمه الله يجد أن هؤلاء البشر ساروا على ضرب الصحابة وقلدوهم الفضيل رضي الله عنه كان عنده, كان عنده ولد, ولد, يسمى, ولد علي يسمى علي ابن الفضي, ابن الفضي كان, يسجد كان يسجد لله, لله عز وجل ويساجد ويقول, ويقول, ويقول إلهي إن هذا ولدي عجست ان عليه عليه عليه علي عجزت أن أربيه فربيه أنت عجزت أن أربي علي ولدي يناجي الله, أن.. الله عز وجل ان ربيه ان وانظروا عندما كانوا يلجؤون الى الله عز وجل في الصغائر والكبائر. والكبائر كانوا, كانوا, كانوا يستعينون, كانوا يستعينون بالله عز وجل في تربيه الاولاد علي رضي الله عنه ابن الفضي دخل على أبيه ذات مرة وهو قائم بالناس يصلي وكان الفضي يقرأ في صورة الأعراف وفي قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد هنا دخل عليه ابن الفضيع وهو أبيه يقرأ هذه الآية ماذا فعل نزل عليه مغشيا عليه لما سمع هذه الآية وماذا فعل بعد هذا الاغماء أفاق لا بل مات مات. مات. مات. مات لما, لما كانت, كانت القلوب مع الله, الله عز وجل و جل. و جل. و جل. ولو ترى إذ وقفوا على النار وعلى فقالوا, فقالوا يا ليتنا نرى نزل ميتا قارن بين هذه القلوب وبين حالنا اليوم وأنت تعرف الجواب ما, ما كان في يوم من الايام مقارنه قلوب عقلت عن الله عز وجل وما تعلقوا بخسيس ابدا ولذلك وصلوا الى الله عز وجل ومنهم من كان يقسم على الله عز وجل ويبر ويبر بقسمه يبر بقسمه وهو على قيد الحياة لما خلص النوايا في سياق الأندلس يصف قسمير للقائد العام رجال لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء تحيروا في وصفهم لما تعلقوا بهذا الأمر العظيم تعلقوا بالدين وخلصوا النوايا ما كانوا على زيف ابدا وما كانوا مجرد اسم أو شك إنما, انما كانوا دائما, دائما هم الدين دين. دين. دين. هنا فزع, فزع لطريق القائد العام لما قرر رساله واعد جيشا, جيشاً عظيما قرابه المئة والعشرون, والعشرون الفا من القوم الوصف أزعجه, الوصف أزعجه, أزعجه, أزعجه والحيرة, والحيره تملكته وعزم على الرجوع على مضوع لقتال مضوع. طارق, طارق بن زياد, طارق زياد رحمه, الله. رحمه الله وهو عائد, عائد. هنا, هنا علماء علما طارق, طارق بن زياد بهذا الجمع مئة وعشرون ألفا وكما قلت جيش المسلمين سبعة آلاف, آلاف. فأرسل طارق, طارق رضي الله عنه رسالة, رسالة إلى موسى بن نصير في إفريقيا, في إفريقيا. أنني أريد المدد لأن القوط أعد جيشا كبير العدن فأرسل له موسى بن مصير رحمه الله مدد قوامه خمسة آلاف أخرى فأصبح الجيش إثنى عشر ألف من المسلمين وجيش القوط سكان الأندلس مئة وعشرون ألف كان هذا الرجل القوطي مغرور جدا حتى انه يقال انه جاء ببغال محمله بالحبال يريد ان يقول انني ساسر هؤلاء الجند من المسلمين واربطهم بالحبال كان مغرور ما عرف انهم ما جاءوا الا للشهاده وكان هناك فارق عظيم بين من يقاتل في سبيل الله وبين هذا القوطي الذي يقاتل في سبيل الرفعه الدنيويه فلما جاء الى حتفه ودارت معركه عظيمه بين القوط وبين المسلمين اشتد الوطيس وحمل القتال وكانت الدائره على هؤلاء الذين لا يعرفون الله عز وجل وهزمهم المسلمون شر هزيمه حتى ان القائد العام لبلاد الاندلس لما شعر بالهزيمه دخل في البحر وانهزم مات غريقا ومن عاده من النوم كانوا يابون ان يموتون أي على ايدي الأعداء, الاعداء فرأى انه يدخل, يدخل في, البحر في البحر ويموت, ويموت غرقا اشرف لهم له. وما, وما عرف ان ما هذا بشرف. بشرف انما هو الخزي والشنار, إنما هو والشنار والعار انما الشرف دائما ان تكون مع الله عز وجل الشرف بالتقوى الشرف بأن تكون في إخلاص دائم مع الله عز وجل ما تكون في حالة من الزيف والتزييف فالله أعلم بحالك من غيرك فما أحوجنا أن نربي هذه النفس وأن تقف وأن مع تقف هذه النفس وقفة, وقفة تقول لها يا نفس, يا نفس ماذا, ماذا, تريدين؟ ماذا تريدين ماذا تريدين الدنيا, الدنيا صغيرة, صغيرة, صغيرة دنيا ما, ما تبقى لاحد مقام واعظم شيء فيها, فيها أن, تكون أن تكون مع الله عز وجل وانصح نفسي واياكم ان ما بقي من السباق الا ساعات ان سباق الحياة ما بقي من السباق إلا ساعات وان الخيله اذا قاربت راس مجراها اخرجت كل ما عندها اخرجت كل ما بوسعها أخرجت كل ما بوسعيها أخرجت كل ما تدخره لتنول شرف السباق لتنول شرف السباق هذا هو الحال أما نحن فما أحوجنا في أن نربي هذه النفس وأن نضع هذا القلب <سؤال> على اعتاب, أعتاب الزل لله, لله عز وجل, وجل ما احوجنا في ان في نضع هذا القلب على اعتاب الزل لله, لله عز وجل واما فنقف اطلت عليكم ما كان من خطا من خطأ, من خطأ أو نسيان, أو نسيان سيان. سيان. فمني, فمني ومن, ومن الشيطان والله, والله ورسوله منه براء اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم